ومن شر النفسات في العقد ومن شر حاسد إذا حساد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلهي هوما <تصفيق>